They will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 يكون ولا يؤذن لهم فياعتذرون ويل يوم للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ